خير أنصى إلى خير عترا وفي خير فترا من الناس خير ثوى إباهم أبيون وفيهم وفيون كعباس خير انصاها الا خير عكراه وفي خير في الطراه من الناس خير ثوار عباهم ابيون وفيهم وفيون كعباس Chairu ansa ila khairat wa fi khair fitra min al-nas khairuthwa ibahum abiun wa fihim wafiun ka على الأبطال وقعه زلزال من إبا حيدة إيه الموت يرهب الشجعان في لذى الميدان يقلب العسكر إيه هو العباس الذي على الأبطال وقعه زلزال من إبا حيدة Eika tufaan ilmautti, urhebo shujaa. Filavälmeida, jaklebo laska. Zajina bullaa tahdin oahua sali. Felta kurri, aja oi oi oo no fate. Zajina bullaa tahdin oahua sali. Felta kurri, aja oi oo no fate. Keffu, in bqt ybqa al khidru. Keffu jodin jra minha al bahru. Keffu, in bqt ybqa al khidru. Keffu jodin jra minha al bahru. Keffu ma aqulu fi ullaqa. Qablatha smau Kefu ma في fi Ayu kafin hawat fauqa alnahri, qablateha sama kafin hawat sama mil Kaffu Abbas, ifda häiäty, liäomi ilwafti, waaksa qablatta, idmuugh Hussein, wa zainu lgbadi wa haida. Kaffu Abbas. افداغ حياتي ليوم الوفات وأكثر قبلتها الدموع حسينين وزين العباد وحيدا بيوم الميلاد هذه الكف حيدرون يهف لا ثمن فيها اي في خيمته طفل والبكاء حفل كي يوفيها اي بيوم الميلاد هذه الكف حيدر لا ثمن فيها في طفل وعلى أمه الحنون ريبه هل بطفلي أيا علي عيب وعلى أمه الحنون ريبه هل بطفلي أيا علي عيب قال كلا وفي قلبي حسرا هي في كار تهوي جورا قال كلا وفي قلبي حسرا هي في كربلته وجورا فأجابت بدمعة السعادة مرحبا يا علي بالشهادة فأجابت بدمعة السعادة مرحبا يا علي بالشهادة شرف النصرة للمذبوحي وكفوفي إليه بل روحي شرف النصرة للمذبوحي وكفوفي إليه بل روحي خير أنصار إهلا خير عطاء. Wafi khair fittaa min nas khairuthuwaar iba hum abiun wafi hum wafiun ka Abbas khairuthanzar Kaiero thowar ibahum abiun wa fihim wafiun ka Abbas al Abbas laddi al alabtah wa Ey Kato Fan il Mafi or Hebushoja, filha al Mayda, Yafkhali Bulaska. Zayina Bullah, Tati Oahuasalim. Fella Korea, aya oyunu bulla, salim. Fell Tahori Ayahoyu na Keffu, in, bqt ybqa el khidro. Keffu, joudin, jra bahro. Keffu, in, bqt ybqa el khidro. Keffu, joudin, jra minha el Käveli häntä, se mä oon minä, Daa, kaffu muu, ma kuuluu fiä, olla, gaa. Käveli häntä, se mä oon Kabalet Sama il Shukari Kafu Ifidana Hayati Li Yaum Wa Akhtar Kabalet Haidumura العباد Wa قب وعباس يا فداها حياتي ليوم الوفاتي هو اكثر قبلتها ان دموع حسين وزين العباد وحيده لا ثمن فيها إيه وعباس في خماتي طفل وابك حفل كي يوفيها وعلى أمه الحنون ريبو هل بطفلي أي علي يعبو وعلى أمه الحنون ريبه هل بطفلي أي علي يعبو قال كلا وفي قلبي حسرة هي في كربلا تهوي جورا قال كلا وفي قلبي حسرة هي في كربلا تهوي جورا فأجابت بدمعت السعادة مرحبا يا علي بالشهادة فأجابت بدمعة السعادة مرحبا يا علي بالشهادة شرف النصرة للمذبوحي وكفوفي إليه بالروحي شرف النصرة للمذبوحي وكفوفي إليه بل روحي وكفوفي إليه بل روحي وكفوفي إليه بل روحي كفوف تجارت لها كل عيني وكانت على الشاط مزروعة Osaan kuvitella, että minä olen täällä. Osaan kuvitella, että minä olen täällä. Osaan kuvitella, että minä olen täällä. على الطاف الدور بمقطوع الكفوف قد حامت للحسيني النواك الكفوف حين تهوي تهز السماء الكفوف قاومت عن خبها البلاء الكفوف يشكر السبط من هالفداء ايه كفوفون قد حمث للحسين الولاء ايه كفوفون حين تهوي تهز السماء ايه كفوفون قاومت عن خبع هالبناء ايه كفوفون يشكر السبط من هالفداء اياك الفن قبل السجات عابد العباد جهدها الطفي وقد وافى يدفن الأجساد قد وفتي راحت الكفى إيه يا كفل قبل السجات عابد العباد جهدها الطفي إيه وقد وافى يدفنوا الجثث قد وفيت يا راحته الكف نعباس كفنا الدين قد قبلتها مع الباقين حبا ثلاثه معصومين يا قبل عباس عاشق يد العباس لكن إذا أصططت الناس من للنساء من أذى الأرجاس يا أبا الفضل عباس كفاك يا ابن الدين قد قبلتها مع الباطن حبا ثلاثة معصومين يا أبا الفضل عباس عاشت يد العباس لكن إذا أصطفت الناس من للنساء من هذا الأرجاس يا أبا الفضل إذا خرت الكف من للعقلة Eikö fo fo fo aidahaset esbiha? Eikö etarovabian yorkibu elhäsile? Eikö الكاف من vimaa asiaa? Eikö tahra tilke fo mellilä? وبالأسر تغلي مآسيها عيوني لم تنم خائفة عليها عيوني ساهرات وتدعو إليها عيوني بعدكم لن ترى الأمن فيها عيوني درع كفاي كدرعون يقيها عيوني لم تنم خائفة عين عليها عيوني ساهرات وتدعو إليها عيوني بعدهكم لن ترى الأمن فيها عيوني, عيوني درع كفي كدرعون يقيها عيوني لا لم تذق ليلا هانئا يا كفه عندي اي فما بالي بعد أن تهوي وأنا أمضي للسبا وحدي عيوني له لم تذق ليلا هانئا يا كفه عندي اي فما بالي بعد أن تهوي وأنا أمضي للسبا وحدي olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen ammattilainen. Olen لن يبق لي ليلة أخرى أغفو وفي عهدة الأسرى يا أبا الفاضل في ليلة العشر لا تغفو عيني وأجفع نهى الخوف من بعدكم من هو الكهف يا أبا الفاضل ثم الذي يتبع العاشرة لن يبق لي ليلة أخرى أغفو وفي عهدة الأسرة يا أبا الفاضل يا أبا الفاضل